وَمَا أَن فَقُتُم مِن فَقَةٍ أَو ن ذَوْتُم مِن نَذْرم فَإِن اللهه يَعللَمُ وَمَا لِظَّالينَ مِن أَو وإن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما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 من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِثِيَمِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ